لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمته وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين dan berhati-hati-hati untuk orang-orang yang mengenai. Dan jika mereka mempercayai kecayaan mereka, dan berhati-hati mereka, dan berhati-hati mereka, karena mereka tidak mempercayai الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اولا مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنت مؤمنين قاتلوا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 ما كان للمشركين انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فاعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 لقد نصرتم الله في مواطنة كفيرة و حنين إف أعجبتكم كثرتكم فلم تغنى عنكم فلم تغنى عنكم شيئا و عليكم الأرض بما رحبت ثم و ليت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 INNAMAN NASII UZIADATUN KUFRI YUDALLU BIHIL LADINA KAFARU YUHLUNUHU AAMAN WA YUHARRIMUNHU AAMAN WA YUHARRIMUNHU AAMAN LIWAATI'U IDDATAMA HARRAMALLAHU FAYUHLU MA HARRAMALLAH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 15QV selama dukungan dari butara, mengenai oleh Allah afi syolids, sering mereka bertanak لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبل و لا أوضعوا خيالكم يبغونكم الفتن وفيكم سماع لهم والله عليم بالظالمين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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم Inna ma yuridu Allah ليعذibahum biha fi الحiaatiddunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun Wa yahlifun billahi inna hum lemin kum wa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 mereka merasa apa yang datang kepada mereka dari Allah dan Rasul-Nya, dan mereka berkata: "Kami mengharapkan Allah, dan kami akan mendapatkan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 Yahlfun bila Allah laku, liyurduku, w Allah, w Rasuluh, ahu, ayn yurduh, in kano muminin. Alam yagamu annuh, mayyuhadid Allah, w Rasuluh, faan lahuhu na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 dan keriu dan hinaun dari yang terkenal, dan menggigit tangannya. Lupa Allah, maka lupa mereka. Inilah orang-orang munafik, mereka fasik. Allah berjanji kepada ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين نمى قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا فستمتعوا بخلاقهم فستمتع بخلاقكم كما استمتع الذين نمى قبلكم بخلاقهم بخلاقهم وخب. تم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.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 Yae muron bil ma'roof, yanhawon an almunker, yuqimun salat, yuatun zakat, yutiyun Allah, warasulah. Ulaike, saya rahmuhum Allah. Inna Allah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 Yahlfun bila Allah, maqalu, waladqad qalu kelimat al kufri, wakfaru bade islamim, wahamu bima lam yanalu, wama nqamu illa an aznahum Allah wa rasuluhu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 Fahakabahum nifakan fi kulubihim ila yawm yalqunahu bima akhlufu Allah ma waduhu wa bima kanu A لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمسون المت...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 Istighfirlahum, atau Tastighfirlahum. In Tastighfirlahum, sebanyak mera. Tan, fLei. Yaffir Allahlahum. Zalik, bAAn. N. Hm. Kafiru. Billaah. W. Rasul. W. Allah. La. Yahdi. Al. Qom.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 Qul naar jahennem أشد حرا لو كانوا يفقهون Falyضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 Wahai! Aku turunkan surat yang kamu beriman kepada Allah dan berjuang bersama rasul-Nya. Aku telah menghantar kepada kaum dan mereka dengan orang-orang yang Rahu bi ayiakunu ma'al khawalif wa tubi' ala qulubhim, fahum la yafquhun. Lakin Rasul wa الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 Qul la ta'atziru la n u'mina lakum, qad nabaa nallahu min akbarikum, wasya'wallahu amala kum warasuluhu, thumma turaddun ila alim alghayb wa alshahadat, fayunabu kum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 Allah Alim Hakim. Waa min Al A'rab minya ta'khidu ma yunfiku ma'rramu. Waa ta'rabu bikkum udzair. Alayhim da'iratul sauw.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 Inna Allah Gafur Rrahim. Wassabiqun Alawlon min al-Muhajjirin walAnsar walLadin Tabaghum bi Ihsaniradhiy Allahu anhum waradhu anhu wa'adhalhum wa'adhalhum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 سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا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 tidak lagi binjakanmu yang berlubang di dalam hati mereka, kecuali mereka yang memotong hati mereka. Inna Allah ashtraa min al-mu'minin anfushum wa amwalhum biannalhum al-jannah yuqatilun fi sabilillahi fiyqutulun wa yuqutulun wa'adan alihi hakka fi al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 Taibun <tume al-‘Abidun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 Walaupun ketiga-tiga yang kuli fuhat, jika dzatat عليهم bumi, bila rupat, dan dzatat عليهم diri mereka, mereka berfikir bahawa mereka tidak datang kepada Allah kecuali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 ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأن انهم لا يصيبهم وئم ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيل الا كتب لهم به عمل صالح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 ويجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة Falaulah nafar min kulli firkat minhum taifatul liytafquhul fi al-Din waliyunziru kaumhum اذا رجعو اليهم لعلهم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 Saraf Allah qulubum bi annahum kaumul la